بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد والحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح ذالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يصرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا وَيُسْعِدُ دُونَ وَثَاق فَإِنَّمَا مَن نَّنْتَظُرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ أَنَّ حَتَّىٰ قَضَى الْحَرْبُ أَمْزَارُهَا ذَٰلِكَ وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ لَن تَضُرَّ وَاضْرَبْ فِي بَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيُجْزَوْنَ أَجْرَهُمْ وَيُسْقَوْنَ غُرْفَةً وَيُدْخِلُونَ مُرْجَفًا نَتَاعَ مَل إِ تَسُ ق يَُكم وَتَكِ تَفُ جَمَفُ وَََّ كَفَرُوا فَكَأْتَ اللَ وَأَقَ ل مالَ ذَكَذأَنَّهُم كَره مَا أن الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم ولي كاثرين ثُمَّ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ لَا يُفَرِّقُونَ